وبشّر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا وَلَمْ يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقطعو لهم كل مرصد فانتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجاك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما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 فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا إيمان لهم إنهم لَا إيمان لهم لعلهم ينتهوا ألا تقاتلون قوما كثون إيمانهم وهم بإخراج الرسول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 اجعلتم سقايه الحد وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجهكم وإخوانكم وأزواجهكم وعشيرتكم وأموالن قترفتموها وتجارت تخشون كثادها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 يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون Takozu, ahbâr-hem ve rhaban-hem arbabın, min doni-llâhi ve Meseh-ben Meri-ma ve ma umiru illa liyabudu illâhu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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموالا بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والخطة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم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 ان عِدَّة الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليبا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَفِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَى اللَّهُ عَنكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ La yestažnuk al-ladīn yu'mnūn bil-llāh ve l-yūm al-ākhir, ayyu jāhdu b-amwalihm wa anfusihm. Wallāhu alem bil-muttaqīn. Inna ma فهم في ريبهم يترددون ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّطهم ولكن كره اللهم بعاثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القايدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبأوا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن يبغونكم وَفِيكُمْ وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يصيبنا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَن كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون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 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعادي وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات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 Kalidin فِيهَا ve mesekin فِي fi cenneti Aden ve rızvanı min Allahı أكبر. Zalikah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 فارح المخلفون بمقعدهم خلاف الرسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وكرهوا ان يُجَاهِدُ باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجحنا ما اشد حر لو كانوا يطهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإرّجعك الله إلى طائفة منهم فستأذنوك للخروج فقل لا تخرج معي أبدع ولا تقاتل ولا تقاتل معي عدو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 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطو عملا صالحا وآخر سيئا خلطو عملا صالحا وآخر سيئا عسالله أيتوب عليهم إن الله غفور الرحيم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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم Allah la yehdi al-Quwwat al-Dalimin, la yezal bunyanhumu l-labi benuri bte fi qulubhim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 وما كان الله ليضل قوما بعد إفهدهم حتى يبين لهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت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 فَلَوَلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يجدونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظا واعلموا ان الله مع المتقين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 Çaraf Allah kulubüm, bi anlham, kûmûl, la yefkohun. Lâqad jaa مِنْ rassulum, min âfusukum, âzizun, âlehi ma ânttum, harîzun, âleikum, harîzun, âleikum,